بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني والخمسون من مجالس سماع كتاب اللول المكتون في ثرة النبي المأمون صلى الله وسلم أبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى بن راشد العازمي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول الشيخ نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك وخطبته فيها لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ضربت له قبة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فسلمت عليه فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك خطب في أصحابه فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وطحاوي في شرح مشكيل الآثار بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك فقال ما في الناس مثل رجل آخذ بعينان فرسه ليجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور النافي ومثل رجل بار في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه وروا الإمام أحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والحديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم تبوك خطبا ذات وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيده أو على قدميه حتى يأتيها الموت وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يراعي إلى شيء منه خاطبة غير ثابتة وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة طويلة في تبوك قال فيها أيها الناس وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنة سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قاتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الأعمال ما نفع وخير الهدي ما اتبعه وأشضى العمى عن القلب إلى آخره روى هذا الحديث به أخشوب دلائل نبوات وسنتهم ضعيف جدا قال الحفظ بن كثير وحمده الله تعالى بعد أن ذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذا حديث غريب وفيه نكارة وفي إسناده ضعف والله على بالصواب إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما لم يقع كيدا ولم يواجه عدوا وكان يرسل السرايا إلى القبائل على أطراف الشام وارسل رسالة إلى هرقل عظيم يطوم كما سيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص في كل ليلة فقد روى الإمام أحمد في مسنده والطحوي في شرح مشكل الأثار بسند الحسن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع وراءه دجال من أصحابه يحرسونه هبوب ريح شديدة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه ستهب عليهم في تبوك ريح شديدة فقد روى الشيخاري في صحيحيهم عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما أتينا تبوكا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقمن أحد ومن كان معه بعير فليعقله فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء وفي رواية ابن إسحاق في السيرة ففعل الناس ما برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير الله فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته جيه حتى طرحته بجبل طيء غسل الأعضاء في الوضوء مرة واحدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك إذا توضأ غسل كل عضو من أعضائه مرة واحدة فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند صحيح لغيره عن عمراء ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة قال الترمذي في جمعه والعمل على هذا عند عامة اهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. أعدد ستة بين يدي الساعة. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك جاءه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بست علامات من علامات الساعة، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه وابن داود في سننه وابن ماجه في سننه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت عليه فرد علي وقال ادخل. قلت أكل لي يا رسول الله قال كلك فدخلت ثم قال لي أعدت ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المغدس ثم موتاني يأخذ فيكم كقوع الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية عشر ألفا سترة المصلي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك عن سترة المصلي فقد أخرج الإمام مسلما في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال صلى الله عليه وسلم كمؤخرة الرحل قال الإمام النووي في شرح مسلم المؤخرة بضم الميم وكسر الخائي وهمزة ساكنة وهي العود الذي في آخر الرحل وفي هذا الحديث الذب الى الستره بين يدي المصلي أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبنة. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك إذا جئ له بجبنة فأمر بقطعها وأكلها فقد روى أبو داود في سننه بسند حسن علي بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسن وقطع وفي رواية الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره علي بن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في غزات فقال أين صنعت هذه قالوا بفارس ونحن نرى أنه يدعل فيها ميتة فقال صلى الله عليه وسلم طعنوا فيها بالسكين وذكر اسم الله وكله قصة الطاعون. وفي غزوة تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما يفعل الإنسان إذا وقع الطاعون. فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كلمة ابن خالد المخزومي عن أبيه أو عن أمّه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع ورثتم بها فلا تقدمو عليه. أعطيت الليلة خمسا لم يعطهن نبي قبلي وهناك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تابوك أكرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأعطائه خمسة لم يعطهن نبي قبله. فقد روى الإمام أحمد في مصنده والطحاوي في شرح مشكل أثار بسند حسن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عم تابوك قام الليل يصلي فاستمع وراءه رجال من أصحابه يحرصون حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي ورسلت إلى الناس عامة وكان من قبل إنما يرسل النبي إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كانت بيني وبينه مسيرة شار ملئة مني رعبا وأحلت لي الغنائم وكان من قبل يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبل يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي ما هي قل لي ثل فإن من قبلك سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أهل لا إله إلا الله مصالحة أهل أيلة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تبوك يحنة بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاه الجزية ثلاثمائة دينار كل سنة وكانوا 300 رجل واهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم له ول اهل ايله كتابا فقد اخذ الامام البخاري في صحيحه عن ابي حميد السعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك واهدى ملك ايله لنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه برده وكتب له ببحرهم اما نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل ايله فقد أخرج الطحوي في شرح مشكي الأثار بسنة المرسل عن عروة ابن الزبير قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لأهل أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله عز وجل ومحمد النبي ليحنة ابن رؤبة وأهل أيلة لسكونهم ولسيارتهم ولبحرهم ولبرهم ذمة الله عز وجل وذمة محمد النبي ولمن كان معهم من كل مهر من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحر فمن أحدث حالة فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيبة لمن اخذهم من الناس ولا يحد أن يبنع ماء يردونه ولا طريق يردونها من بر أو بحر مصالحة يهود جرباء وأدرح وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتبوك يهود جرباء وأدرح فأعطوه الجزية فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم وهذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لأهل جرباء وأذره أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد وأن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيبة والله كثير عليهم إسلام مالك بن أحمر العوبي وقد معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك مالك بن أحمر العوفي فأسلم وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه به إلى الإسلام فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقعة من أدم وهذا نصه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ابن أحمر ومن اتبعه من المسلمين آمانا لهم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخالفوا المشركين وأدوا الخمس من المغنم قصة الذي عض اصبع صاحبه أخرج الشيخان في صحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وكانت أوثق أعمالي في نفسي فاستاجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع فليته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها فقال صلى الله عليه وسلم ايدفع يده إليك فتخضمها كما يخضم الفحل وفي رواية النسائي في السنة الكبرى قال صلى الله عليه وسلم ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه, فيعضه عضيب الفحل ثم يأتي فيطلب العقل لا عقل لها فأطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح لغيره وابن حبان في صحيحه بسند قوي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث اصحابه فقال من قام إذا استقلت الشمس فتوضا فاحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطياه فكان كما ولدته امه قال عقبه بن عامر رضي الله عنه فقلت الحمد لله الذي رزقني ان اسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت تجاهي جالسا اتعجب من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجب من هذا قبل ان تاتي فقلت وما ذاك يا ابي انت وامي فقال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع نظره الى السماء فقال أشهد الله لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانيه ابواب الجنه يدخل من أيها شاء بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه الى ايوكايدر دوما وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في أربعمائة وعشرين فارسا إلى اوكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل وكان رجلا من كندة قد ملكهم وكان نصرانيا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ستجده يصيد البقر فخرج خالد رضي الله عنه حتى إذا كان من حصن اوكيدر بمنظر العين وكانت ليلة مقمرة صائفة وعلى سطح له ومعه امرأته فجاءت البقر تحق بقرون هذا بقصره فقالت لهم رأته هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله قالت فمن يترك هذه قال لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسر جالا وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان فلما خرجوا تلقتهم خير خالد رضي الله عنه فاستأثر أكيدر وقاتل أخوه حسان حتى ختل وهرب من كان معهما فدخر الحصن أجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل ففعل صالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح فعزل خالد رضي الله عنه صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاسم ما بقي بين أصحابه فصار لكل رجل منهم خمس فرائض ثم قادم خالد بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه على الجزيه وأهدأ أكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وجبة من سندس منسوج فيها الذهب فعجب الناس منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها واليا رواية ضعيفة قلت أما ما رواه ابن إسحاق في سيرته من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ هذه جبة من أكيدر عن طريق الاستلاب ففيه نظر وصحيحه وما رواه الشيخان في صحيحيهما من أن أكيدر أهدى هذه الجبة للرسول صلى الله عليه وسلم ويؤيد ذلك ما رواه أبو يعني بإسناد قوي من حديث قيس بن الجعمان أنه لما قدم أكيدر أخرج قباء من ديباج منسوجا بالذهب فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم أنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وفي رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطيها عمر رضي الله عنه ليلبسها ولذلك كساها عمر رضي الله عنه لأخ له كان بمكة مشركة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم روم. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دهية الكلبية رضي الله عنه برسالة الى هرقل عظيم ضهم يدعوه فيها إلى ثلاث خصال إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية أو القتال فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن سعيد بن أبي راشد قال لقيت التنوخية رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قرب فقلت له ألا تخبرني رسالة هرقل statistics للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال بلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوكى فبعث دهية الكلبية إلى هرقل فلما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قسي في است AJ ثم أغلق عليه وعليهم بابا فقال قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم وقد أرسل إلي يدعوني إلى ثلاث خصال يدعوني إلى أن أتبعه على دينه أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا والأرض أرضنا أو نلقي إليه الحرب ثم قال يرقل والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من الكتب لا يأخذن ما تحت قدمي فهلما نتبعه على دينه أو نعطيه مالنا من أرضنا فنخر نخرة رجل أهحد حتى خرجوا من برانتهم وقالوا تدعونا إلى أن ندع النصرانية أو نكون عبيدا لعربي جاء من الحجاز فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الغوم ورفأهم ولم يكد وقال إنما قلت ذلك لكم لأعلم طلباتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عربي تجيب كان على نصر العرب فقال له أدعو لي رجلا حفظا للحديث عربيا لسان أبعثه إلى هذا الرجل بجواب كتابه فجاء به فدفع إليه رقل كتابه فقال اذهب بكتابي إلى هذا الرجل فما ضيعت من حديثه فاحفظ لي منه ثلاثة خصال واحد انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء اثنان وانظر إلى قرأ كتابي فهل يذكر الليلة؟ ثلاثة وانظر في ظهره هل به شيء يريبك قال التنقي فانطلقت بكتابه حتى جئت تبك فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه محتبيا على الماء فقلت أين صاحبكم قيل ها هو ذا. فأقبلت أمشي حتى جلست بين يديه فناولته كتابي فوضعه في حجره ثم قال مما أنت؟ فقلت انا أحد تنوق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك في الإسلام الحنيفيه من التي أبيك إبراهيم قلت إني رسول قوم وعلى دين قوم لا أرجع عنه حتى أرجع إليهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو علم بالمهتدين يا أخى تنوق إني كتبت بكتابي للكثرة فمزقه والله ممزقه وممزق ملكه وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقه ومخرق ملكه وكتبت إلى صحيبك بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس يردون منه بأسا ما دام في العيش خير قلت هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي وأخذت سهما من جعبتي فكتبتها في جلد سيفي ثم إنه نوال الصحيفة رجل عن يساره قلت من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا معاوية فإذا في كتاب صاحبي تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين فأين النهر؟ فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهر؟ قال التنقي فأخذت سهم من جعبتي فكتبته في جلد سيفي فلما انفرغ من قراءة كتابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك حقا وإنك رسول فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها إنا سفر مرملون قال فناداه رجل من طائفة الناس قال أنا اجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية فوضعها في حجري قلت من صاحب الجائزة؟ قيل لي عثمان ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيكم ينزل هذا الرجل فقال فتى من الانصار انا فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا غرجوا من طائفة إلى المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعال يا أخا تنوخ فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت بين فحل حبوته عن ظهري وقال هنا امضي لما أمرت له فجلت في ظهري فإذا أنا بخاتم في موضع غضون في مثل الحجمة الضخمة وفات عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وفي تبوك كنت في عبد الله ذو البجادين المزني رضي الله عنه قال عبد الله بن وسعود رضي الله عنه قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك فرأيت شعلة من نهر في ناحية العسكر فتبعتها أنظروا إليها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وعمر رضي الله عنهما وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات هم قد حفروا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته بكر وعمر رضي الله عنهما يدليانه إلي وهو يقول صلى الله عليه وسلم أدني يا إلي أخاكما فذلياه إليه فلما هيأه لشقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فرضعا عنه فقلت يا ليتني كنت صاحب الحفرة لماذا سمي بذي البجادين وإنما سمي ذي البجادين لأنه كان ينازع الإسلام فيبنعه فيمنعه قهومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان قريبا من المدينة شق بجهده باثنين فاتذر بواحد واجتمل بالآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا عبد العزا وكان اسمه عبد العزا يومئذ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله ذو البجهدين ثم قال له انزل مني قريبا فكان يكون من أضيافه صلى الله عليه وسلم وعلمه قرآننا حتى قرأ قرآن كثيرا وكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءه وكان رجلا صيتا فشكاه عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا نسمع إلى صوت هذا العربي يرفع صوته بالقرآن قد منع الناس القراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا يا عمر فإنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خرج معه وقال يا رسول الله دع الله لي بالشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغيني لحاء شجره فاتاه بذلك فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضده وقال اللهم اني احرم دمه على الكفار فقال عبد الله ذو البجدين يا رسول الله ليس هذا اردته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك ان خرجت غازيا في سبيل الله فاخذتك حمى فقتلتك فانت شهيد او قصدك دابتك فانت شهيد لا تبال بأياته كان فلما نزلوا تبوكا أقاموا بها اياما فأخذت الحمى فمتى منها رضي الله عنه حديث في فضل عبد الله ذل بجادين رضي الله عنه رأى الإمام أحمد في مصده بسناد حسن لغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذل بجادين انه أواه وذلك أنه كان رجلا كثيرا ذكر الله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينه أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما كما ذكرنا ولم يلقى كيدا من أي عدو ثم رجع إلى المدينة المنورة منتصرا وكفر الله المؤمنين القتال وقد حدثت أحداث وهم في طريقه من المدينة منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال معاذ بن جبل رضي الله عنه أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزوة تبوك فلما رأيته خليا فدلوت منه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت أجل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جند والصدقة تطفئ الخطيئات كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قال قلت أجل يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بما ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بالثانه فقال صلى الله عليه وسلم تكف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لم بما نتكلم به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصيد ألسنتهم مكر المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الطريق إلى المدينة تآمر 12 رجلا من المنافقين وقيل 14 أو 15 على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومزحمته على العقبة ولكن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم منهم فقد أخرج الإمام احمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ثابوك أمر مناديا فنادى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار اذ أقبل رهض متلثمون على طواحل أغاش عمارا وهو يسوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال صلى الله عليه وسلم يا عمار هل عرفت القوم فقال قد عرفت عهمة الرواحل والقوم متلثمون قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما أراده قال عمار الله ورسوله علم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن برسول الله فيطرحه. وفي رواية البهاقي في دلائل النبوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها وروى الإمام مسلم في صحيحيا عن أبي الطفيل رضي الله عنه أن قال كان بين رجل من أهل العقبة وبين هذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس فقال أنشذك بالله كم كان أصحاب العقبة فقال هذيفة رضي الله عنه كنا نُكبِر أنهم أربعة عشر فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر وأشهد بالله أن عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد وعذر ثلاثة قالوا ما سمعنا مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا علمنا بما أرد القوم وأنزل الله تعالى في هذه الحالثة قوله تعالى وهم بما لم ينالوا أي هم بإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة لكنهم لم ينالوا ذلك شأن أبي من الغفاري رضي الله عنه روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيح بسند ضعيف عن أبي رؤمن الغفاري رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما قفل ثرنا ليلة فسرت قريبا منه وألقي علي النعاس فاطفقت أستيقظه وقدرت راحلتي من راحلته فيفزع دنوها خاشية أن أصيب رجله في الغرض، فأزدر راحلتي حتى غلبتني عيني في بعض الليل. فزحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرض فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله صلى الله عليه وسلم حس فرفعت رأسي فقلت استغفر لي يا رسول الله قال ثر فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تخلفين بني غفار فأخبرته فإذا هو قال ما فعل النفر الحمر الثطاط فحدثته بتخلفهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النفر السود الجيعاد القطاط أو القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ قال فتذكرتهم في بني غفار فلم نذكرهم حتى ذكرت رهطا من أسلم فقلت يا رسول الله أولئك رهط من أسلم وقد تخلفوا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنع أولئك حين تخلف أحدهم أن يحمل على بعض إبلهم رأى نشيطا في سبيل الله إن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون والأنصار وأسلموا وغفار استعجال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى واد القرى قال لأصحابه إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل أهدم مسجد الضرار ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بذي اوان فجاء جماعة من المنافقين وسألوه أن يأتي مسجدهم بقباء ليصلي فيه وهو مسجد الضرار فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا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 فخرج سريعين حتى أتياه فأشعل فيه النيران وهدمه. وهذا المسجد مسجد الضرار الذي اتخذ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيدة للإسلام والمسلمين لا يراد به إلى الإضرار بالمسلمين وإلى الكفر بالله وإلى ستر المتأمرين على الجماعة المسلمة الكائدين لها في الظلام وإلا التعاون مع عداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة قال هذه طيبة أو طابة فلما رآladım احد قال صلى الله عليه وسلم هذا جبيل يحبنا ونحبه لا أخبركم بخير دور الأنصار قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دور بني النجار ثم دور بني عبد الاشل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار خير فأخبر سعد بن رضي الله عنه بذلك فأبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار فضل لية الصادقة ثم إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه رضي الله عنهم بأن بالمدينة أناسا أخذوا أجر الغزو معهم كاملا حبسهم العذر فقد أرج الشيقاني في صحيحي مع أنس رضي الله عنه قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فهدنا من المدينة قال إن بالمدينة أقواما مثرتم مسيرا ولا قطعتم ودياً إلا كانوا معكم فيه قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة حبثهم العذر أهل المدينة يتلقون الجيش وتسامح الناس بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى ثنية الوداع يتلقونه بحفاوة وفرح وسرور بالغ وجعل النساء والصبيان والولائد يقولن طلع البدر علينا من ثانيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله داع طول البخاري في صحيحه عن ساي بن يزيد رضي الله عنه قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثانيات الوداع مقدمه من غزوة تبوك وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب وعودته إلى المدينة في رمضان ضحا وكان قلما يضوم من سفر سافره إلا ضحا وكان يبدأ بالمسجد فأتى مسجده فصلى في ركعتين ثم جلس للناس أمر المتخلفين كانت غزوة تبوك للغروفية الخاصة باختبار شديدا وعثيرا من الله تعالى تميز به المؤمنون من غيرهم فقد خرج إلى هذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا وصار التخلف عن هذه الغزوة أمارة على نفاق الرجل فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء وكان هؤلاء المخلفون في غزوة تبوك على أربعة أصناف واحد مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وعمد الله بن مكتوم رضي الله عنهم أجمعين اثنان معذرون وهم الضعفاء والمرضى والمقلون الذين لا يجدون ما ينفقون ولا يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه كالبكائين وأمثالهم ثلاثة عصاة مذنبون وهم الثلاثة الذين خلفوا وأبو لبابة وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم في سوادي المسجد أربعة ملومون مذمومون يظهرون خلاف ما يطنون وهم المنافقون قال الحافظ الكثير رحمه الله تعالى وعتب الله تعالى من تخلف لغير عذر من المنافقين والمقصرين ودمهم ووبخهم وقراهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة وأنزل فيهم قرآنا يطلى وبيّن أمرهم في سورة براءة مقاطعة المتخلفين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنى من المدينة قال لأصحابه من لقي منكم أحدا من المخلفين فلا يكلمنه ولا يجالسنه فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حتى إن الرجل لا يعرض عن أبيه وعن أخيه وحتى إن المرأة لا تعرض عن زوجها كثوا بذلك اياما حتى كاربا الذين تخلفوا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يعتذرون إليه بالجهد والأسقام ويحلفون له فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم وأرجى أمر كعب بن مالك وصاحبيه وهما هلال بن أمية ومراره بن ربيع رضي الله عنهم حتى تاب الله عليهم أمر أبي لبابة وأصحابه رضي الله عنهم. رأى الإمام ابن جارين الطبري في جامع البيان والبهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن ابن الله رضي الله عنهما في قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا قال رضي الله عنه كان عشر كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بثواري المسجد وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم فلما رأهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم بثوار قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله وحلفوا لا يطلقهم أحد حتى تطلقهم وتعذرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقصد بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين فلما بلغهم ذلك قالوا نحن بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قال ابن عباس رضي الله عنهما وعسى من الله واجب أنه هو التواب الرحيم فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم فجاؤوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أخذ أموالكم فأنذر الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم فأخذ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة واستغفر لهم قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم روى الشيخان في صحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها لأنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عيرا قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم علىه دموعات ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حتى توثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا إسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفنا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغضو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أغض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه. ولم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أغضي من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغذوت بعد أن فصل لأتجهز فراجعت ولم أغضي شيئا فلم يزل بي حتى أسرع وتفارت الغزو وهممت أن أغضحي لفودركم وليسني فعلت فلم يقدر لذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفت فيهم. أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم أنكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. فقال هو جالس في القوم بتبوك. ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسو برداه ونظره في عطفيه. فقال له عاد بن جبل: رضي الله عن. ما قلت. الله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني همي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخاطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي راي من أهلي فلما قيل لي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زها عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه ابدا بشيء فيه كذب فأجمعت صدقه وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادمة وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطافقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، وبايعهم واستغفر لهم واكل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين أيديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخاطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني لا يشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله ولا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت خط أقوى ولا عسرا مني حين تخلفت عنك فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك قال كعب رضي الله عنه فقمت وثار رجال من مني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أثنى ذنبا قبل هذا وقرح رجزة ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون فقد كانك في كذبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال كعب رضي الله عنه فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة بن ربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرة فيهما أسوة ضيت حين ذكروهما لي قال كعب رضي الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغير لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحبايا فاستكانا وقعنا في بيوتهما يفكيا وأما أنا فكنت أشب القوم وأجدهم فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين واعطوف في الاسواق ولا يكلمني أحد واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاه فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا ثم اصلي قريبا منه واسارقه النظر فاذا اقبلت على صلاتي نظر الي واذا التفت نحوه اعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوه المسلمين مشيت حتى, حتى تسورت جدار حائط ابي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليه فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا ابا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم قال كعب رضي الله عنه ففاضت عيناي، وتوليت حتى تصورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشم ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعه فالحق بنا نواسك فقلت حين قراتها وهذا ايضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول الرسول الله يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت المرأة الحق باهلك فكون عندهم حتى يغضي الله في هذا الأمر قال كعب رضي الله عنه، فجاءت مرأت هلال ابن اميه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله، ان هلال ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن قال لا، ولكن لا يقربك، فقالت إنه الله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض اهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرأتك، فقد آذنا لمرأت هلال ابن أمية أن تخدمه، فقلت. والله لا استأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها وأنا رجل شاب قال كعب رضي الله عنه فلبثت بذلك عشر ليال فكامل لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر الصبح خمسين ليلة وأنا, ظهري وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين انا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد ضاغت علي نفسي وضاغت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوف على جبل سلع باعلى صوته يا كعب ابن مالك أبشر قال كعب رضي الله عنه فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج قال فاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسان وسعى ساع من أسلم قبلي فأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يوشرني نزعت له ثوبيا فكسوته وياهما بوشرا والله ما املك غير هما يومئذ وستعرضه ثوبين فلبستهما وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فايتلقاني الناس فوجا فوجا يهنيوني بالتوبه يقولون لتهني اكتوبه الله عليك قال حتى دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسون في المسجد وحوله الناس فقام اي طلحتهم نعمد الله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 أم من عند الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل من عند الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر السنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين أديقي قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخالع من مالي صدقة إلى الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فاني أمسك سهم الذي بخيبر وقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقًا ما بقيت فوالله ما علمت أن أحداً من المسلمين أبناء الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلي الله تعالى به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى في ما بقيت وأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال كعب رضي الله عنه فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني لإسلام أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون كذبته فأهلك كما أهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكتبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب رضي الله عنه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قابل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وارجا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه فبذلك قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخلفه إيانا ويرجاؤه أمرنا عن من حلف له واعتذر إليه فقابل منه قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى تاب الله عليهم توبة كريمة شرف فيها قدرهم وغسل عنهم عارهم وبيض وجوههم وبدأ الله سبحانه وتعالى الآيات بالنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وهكذا الحقهم بأصحابهم الذين سبقوهم ووضعهم في هذا المكان المشرف الكريم وما بدأ سبحانه وتعالى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا بذكر الذين ساهموا في هذه الغزوة الذي أعادت الثقة إلى نفوس هؤلاء الثلاثة ورد اعتبارهم ومكانتهم في المجتمع ولإزالة ما يسميه علماء النفس اليوم بمركب النقص وهي مصلحة عظيمة من مصالح الدوبة فوائد قصة الثلاثة الذين تخلفوا قال حفظ الفتح. وفي قصة كعب رضي الله عنه من الفوائد واحد جواز الغزو بشار الحرام اثنان التصريح بجهة الغزو إذا لم تختض البصلحة سترة ثلاثة أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف أربعة وفيها أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه خمسة وفيه استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعف ستة وفيها ترك قتل المنافقين وأجب من أجازه لأن الترك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام سبعة وفيه عظم أمر المعصية وقد نبه الحسن البصري رحمه الله تعالى على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه قال يسلح الله ما أكل هؤلاء ثلاثة مار حراما ولا سفكوا دم حراما ولا أفسدوا في الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ 8- وفيها أن القوي في الدين يؤخذ بأشد مما يؤخذ مما يؤخذ ضعيف في الدين 9- وفيه جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره 10- وفيها جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفترة وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع من نظيره 11- وفيها فضل أهل بدر والعقبة 12- وفيها الحلف للتأكيد من غير استحلاف الثالث عشر وفيها التورية عن المقصد الرابع عشر وفيها رد الغيبة الخامس عشر وفيها أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها وليسيوه وف بها لأن لا يحرمها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إيدي تحشرون ومثل قوله تعالى ونقلب أفيلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته وأن لا يصلبنا ما خولنا من نعمته السادس عشر وفيها جواز تمني ما فات من الخير السابع عشر وفيها أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة الثامن عشر وفيها جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم التاسع عشر وفيها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراضي وهم الطاعن أو غلطه العشرين وفيها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء الواحد والعشرين وفيها أن يبدأ بالمسجد قبل, بي... قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه الثاني والعشرين وفيها مسرعية السلام على القادم وتلقيه الثالث والعشرين وفيها الحكم بالظاهر الرابع والعشرين وفيها قبول معذير واستحباب وكاء العاطف آسفا على ما فاتهم من الخير الخامس والعشرين وفيها إجراء الأحكام على الظاهري ووكل سرائر إلى الله تعالى. الثالث والعشرين وفيها ترك السلام على من أذنب وتجاوز هجره أكثر من ثلاث. أما النحو عن الهجر فوق الثلاث فمحون على من لم يكن هجرانه شرعية. السابع والعشرين وفيها النتبس ما قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب. ولا يختص بالسرود. الثامن والعشرين وفيها معترضة الكبير أصحابه ومن يعوز عليه دون غيره. التاسع والعشرين وفيها فائدة الصدق وشو معاقبة الكذب. الثلاثين وفيها تبريد حر المصيبة بالتأسيب النظير الواحد وثلاثين وفيها اضم مقدار الصدق في القول والفعل وتعليق سعادة الدنيا والاخرة والنجاة من شرهما به الثاني وثلاثين وفيها ان من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة لان مرارة ابن الربيع رضي الله عنه وهلال ابن أمية رضي الله عنه لم يخرج من بيوتهما تلك المدة الثلاثين وفيها سقوط رد السلام على المهجور عن سلم عليه اذ لو كان واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام رابع وثلاثين وفيها جواز دخول المرء دار جهره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه الخمس وثلاثين وفيها أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها السادس وثلاثين وفيها إثار طاعة الرسول على مودة القريب السابع وثلاثين وفيها خدمة المرأة زوجها والاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه الثامن وثلاثين وفيها جواز تحريق ما فيها سم الله للمصلحة التسع وثلاثين وفيها مسرعية سجود الشكر الأربعين وفيها الاستباق إلى البشارة بالخير وإعطاء البشير أنفث ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة الواحد والأربعين وفيها تهنئة من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل الثاني والأربعين وفيها اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة الثالث والأربعين وفيها مسرعية مصافحة القادم والقيام له الرابع والأربعين وفيها التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به الخامس والأربعين وفيها استحباب الصدقة عند التوبة السادس والأربعين وفيها أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه السابع والأربعين وفيها أن كعبا أرضي اللبعنون السابقين الأولين من الأنصار الذين صلوا إلى القبلتين ما نزل من القرآن حول غزوة تبوك. نزلت آيات كثيرة من سورة براءة حول موضوع الغزوة نزل بعضها قبل الخروج وبعضها بعد الخروج وهو في السفر وبعضها بعد الرجوع إلى المدينة وقد اشتملت على ذكر ظروف الغزوة وفضل للمجاهدين المخلصين وقابل التوبة من المؤمنين الصادقين وفضح المنافقين وكانت سورة التوبة من أشد ما نزل في المنافقين حتى كانت تسمى الفاضحة وتسمى المبعثرة لما كشفت من سرائل المنافقين روالشيخان في صعي حيم عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة قال التوبة هي الفاضحة مع التنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحد منهم إلا ذكر فيها. ينتهينا مجلسنا هذا على خير ان نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.